اَمِنْتُمْ مَنْ في السَّمَاءِ اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَيَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ أَيَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أما منتم, من في أَمَا مِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَا مَنْ فِي السَّمَاءِ يَنْ يُرْسِلَا مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَا يرسل؟ يرسل؟ رأيتم ماذا يوجد هنا فقه الألف؟ لا توجد همزة أن لا. ماذا يوجد فقهة؟ نقطة. نقطة نقطة نعم يلا يستمع كيف نقرأها؟ مَن فِي السَّمَاءِ أَيُرسِلُ مَن فِي السَّمَاءِ <صدق> ليس من في السماء أي يرسل لا توجد الهمزة الثانية من في الثانية مَن فِي السَّمَاءِ أَيُرسِلُ <صدق> مَن فِي السَّمَاءِ أَيُرسِلُ <صدق> مَن فِي السَّمَاءِ أَيُرسِلُ <صدق> <في السمائي> <صدق> يا هذه لمزه اقائها ياء يا من في السماء اي يرسل من في السماء هناك من يختبئ من في السماء اي يرسل من في السماء يرسل من في السماء يرسل عليكم حاصبا عليكم حاصبا حاصبا حاصبا فستعلمون فستعلمون كيف نذيري كيف نذيري نذيري نذيري ولا قد كذب الذين من قبلهم ولا فكيف كان نكيري فكيف كان نكيري او لم يراوي للطير ويقبضنا صافات ويقبضنا ويقبضنا ويقبضنا ما يمسكوهن إلا الرحمن ما يمسكوهن إلا الرحمن إلا الرحمن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير إنه بصيرن ممن هذا الذي هذا الذي هو جند لكم هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون ان الكافرون الا في غرور الا في غرور غرور من غرور هذا الذي لما الذي هار لما يرزقكم إن أمسك رزقه يرزقكم إن رزقه بلجوا بلجوا بلجوا في عتو فيعتو ونفور فيعتو ونفور ونفور مكبا افا من يمشي مكبا مكبا على وجهه اهد ا اهد ا اهد ام يمشي اهد ام يمشي اهد أم, أم, أم, أم, ام يمشي ام يمشي سويا, أم يمشي سويا على صراط مستقيم قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ قُلْ هُوَ الَّذِي خَلَقَ أين نبدأ أين يبدأ لوحنا 16 <تصفيق> بعدها يلا اَمِنْ ثُمَّ مَن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ أَمِنْ ثُمَّ مِنَ في السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هي اَمَّا مَن تَمَّمَ فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا اَمَّا مَن تَمَّمَ فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِي فَسَتَعْلَمُونَ فكان لكيري فكان لكيري اولم يراو الى الطير فوقهم صافات ويقبضنا ما يمسكونه الا الرحمن وانه بكل شيء الرحمن وانه بكل شيء بصير بصير لمن هذا الذي اما الذي هو, هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غور أمن هذا الذي في غرور أمن هذا الذي أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل أجو في عتو ونفور ونفور نف يمشي ونفور يمشي مكب على وجهه اهدا ام يمشي ساوي على صراط مستقيم اف مستقيم, مستقيم قل هو الذي أنشأكم مستقيم قل هو الذي أنشأكم حسنتم. واحد اثنان ثلاثة آمنتم من من في السماء لقفوا جميعا الآن نقرأ اللوحة كاميرا واحد اثنان ثلاثا آمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر أما من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف تدير ولا قد كذب الذي فكيفة كحنا نكيري أولم يا رويل الخير فوق صحفة جوى الخدمة يمسكه النا إلى الرحمة لو إنه بفرشي إن بصيروا لمن هذا الذي هو جند لكم ينصر وَالَّذِي يَرْزُقُكُمُهُ إِنًا زَكَرِ اسْمَهُ بِاللَّجُّو فِي عُضُوٍ وَمَوَ خُورِنَا